السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن يقول هذا يستفسر عن الذي يصير خلال شهر محرم من لطم ونياح وغيره من الكثير من الناس اقصد يوم عاشورا هذا أ م ر محرم مخالف للشرع أ م ر مبتدع و ا ل ن ي ا ح ة جاءت النصوص الصحيحه ا ل ص ر ي ح ة بتحريمها على الميت الذي يوجد سببه قائم محرم فكيف بما عدم سببه هذا ي س أ ل عن أ د ب ط ا ل ب أ ث ن ا ء حضوره للدرس و ك أ ن ه يشير الى ما حصل ب ا ل أ م س من م ك ا ل م ة طالت في جوال من أ ح د ا ل إ خ و ا ن بصوت مسموع وطالت م ر ة سكت سكت تريد أ ن يقطعك ما أ ف ع ل ما نفع استمرت ا ل م ك ا ل م ة هذا ليس من ا ل أ د ب أ ب د ا اذا ما عنده استعداد يتفرغ لحضور الدرس يريح نفسه لماذا ل يحذر اذا اراد ان يستغرق جزء كبير من الوقت للمكالمات هذا لا مثل هذا لا يحذر ي ؤ س ر عليها ا ل أ م ر ي أ خ ذ ه ا الشرطه ويسمع ويستفيد شاء و إ ذ ا حضر الدرس يتفرغ للسماع و ا ل إ ف ا د ة والسؤال عما يشكل لا ب س كل هذا مطلوب في الدرس عنده سؤال ثاني يقول ت ب ي ن أ ح س ن طبعات شروح الموطه يقول وقعنا في ح ي ر ة فلا ندري أ ي الطبعات أ ف ض ل ل سيما الشروح المطوله كالتمهيد والاستذكار ا ل أ ص ل الطبعات بالنسبه للتمهيد الطبعه ا ل م غ ر ب ي ة في اربعه وعشرين جزءا وظهر ط ب ع ة أ خ ي ر ة ذكرها بعض ا ل إ خ و ا ن و أ ن ه ا م ق ا ب ل على نسخ لم يطلع عليها من حقق الكتاب من ا ل م غ ا ر ب ة و أ ن ا ما ر أ ي ت هذه ا ل ط ب ع ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للاستذكار ف الطبعه التي اعتمد عليها هي ط ب ع ة ا ل ق ا ل ع ج في ثلاثين جزءا فيها ع ن ا ي ة وفيها تخريج بعض النصوص إ ل ا أ ن ه كبرها بالتعليقات ا ل م ن ق و ل ة بحروفها من التمهيد والتمهيد موجود لو أ ح ا ل مجرد ا ح ا ل ة على موزع البحث من التمهيد واكتفى به اختصر من الشروح التي ينبغي لطالب العلم أ ن يعنى بها المنتقل ى ل ب ا ج ي كتاب نفيس والباجي من أ ئ م ة ا ل م ا ل ك ي ة وشرحه مطبوع في س ب ع ة مجلدات كبار طبع ا ل س ع ا د ة طبع ق د ي م ة ومن الشروح ا ل م ه م ة التي انتقى فيها من جميع الشروح شرح الزرقاني وعمدته ب ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى على فتح الباري كتاب طيب نفيس و أ ي ض ا أ خ ذ من الاستذكار وغيره من الشروح ومن الشروح شرح أ و ج ز المسالك ل ل ك ن د ه ل و ي مطبوع في خمسه عشر جزءا طبعا ل ه ن د ي ة ا ل ق د ي م ة في س ت مجلدات لكنه طبع طبعه بالحروف ا ل ع ر ب ي ة طبعا ل ا و ل ى بالحروف ا ل ف ا ر س ي ة الخط الفارسي و إ ن كانت ا ل ل غ ة ع ر ب ي ة وكثير من طلاب العلم لا يطيق ولا يصبر على ق ر ا ء ة الخط الفارسي هو طبع في خمسه عشر جزءا هو كتاب طيب وفيه نقول ن ا ف ع ة من ما يتميز به الكتاب ا نقل المذاهب من كتب أ ص ح ا ب ه ا والشروح ك ث ي ر ة جدا ذكرنا منها ج م ل ة في ب د ا ي ة الشرح و أ ش ر ن ا إ ل ى أ ن ه يوجد من المخطوطات الكم الهائل من شروح الموطا ا ل م ط و ل ة و ا ل م خ ت ص ر ة فالموطا شرح ب أ ك ث ر من م ئ ة شرح وهذا مذكور في الكتب التي تعتني بالكتب و شروحها يقول أ ن ا كنت م أ م و م و صليت خلف ا ل إ م ا م فلما سجد ر أ ي ت في قدمه لصقه هذا في ص ل ا ة المغرب فلما صلى بنا العشاء كنت خلفه ايضا ورايت نفس اللصقه في نفس مكانها مما يعني انه لم يزلها وانا لا ادري ان كان يصلي هذه الصلاه بنفس وضوء المغرب ام لا ولكن تبين لي انه توضا لها وضوء خاص فماذا علي و ماذا علي ثانيا قال ن ه يريد ماذا عليه و ماذا علي ان كانت في باطن القدم ان كانت اللصقه التي تستعمل للجروح فهذه في الغالب يكون على علم بها وتكون ل ح ا ج ة وبقدر ا ل ح ا ج ة ويمسح عليها ويكفي اذا كانت ي ل ل ص ق ا ل م ع د ة للجروح و إ ذ ا كانت مما يلصق بالقدم من غير قصد فهذه لا بد من إ ع ا د ة الوضوء الوضوء لا يصح كثيرا ما يوجد من مما يلقى على ا ل أ ر ض سبيل المثال التسعيرات التي تلصق في البضائع والسلع والكتب وغيرها ينزعها ثم يرميها ثم تلصق بالقدم هذا كثير هذا و إ ذ ا كانت بباطن القدم في الغالب أ ن ه لا يحس بها فيغسل قدم و لا بد من ا ح ا د ي ا ل و ض و في هذه ا ل ح ا ل ة و إ ذ ا كانت اللصق المعدل الجروح فالذي يغلب على ظ ن أ ن ه استعملها ل ل ح ا ج ة ولا شيء عليه اذا مسح عليها يقول المؤلف رحمه الله تعالى و حدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليمان الزرقي عن أ ب ي ق ت ا د ة ا ل أ ن ص ا ر ي ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فليركع ركعتين قبل أ ن يجلس و هذا الحديث متفق عليه حديث ب ق ت ا د ة في ت ح ي ة المسجد إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فليركع ركعتين قبل أ ن يجلس يركع ركعتين و هذا العدد لا مفهوم ل أ ك ث ر ه فلو صلى أ ر ب ع ركعات ست ركعات ثمان ركعات أ و ترب ثلاث أ و ترب خمس أ و ترب سبع لا ب أ س صلى ا ل ف ر ي ض ة أ ر ب ع ركعات أ و ثلاث ركعات أ و ركعتين لا ب أ س ل أ ن المقصود من ت ح ي ة المسجد كما يقول عليهم شغل ا ل ب ق ع ة و تتادى هذه ا ل ت ح ي ة ب أ ي ص ل ا ة و لا مفهوم ل أ ك ث ر ه بمعنى أ ن ه يصلي ركعتين فما زاد و اختلف في أ ق ل ه بمعنى أ ن ه لو دخل صاحب شخص في مثل هذا الوقت و حرصا منه على الدرس قال إ ذ ا صليت ركعتين فات دقيقتان على ا ل أ ق ل أ و ت ر بواحده وتكون هي ت ح ي ة المسجد و أ و ف ر دقيقه ة ذ ا ع ل ى أ ق ل ا ل أ ح و ا ل تتدى ر ك ع ة م ج ز ئ ة ب د ق ي ق ة نعم ي ق و ل ب ا ل ن س ب ة ل أ ق ل ه المفهوم معتبر بمعنى أ ن ه لو صلى ر ك ع ة و ا ح د ة ما امتثل هذا ا ل أ م ر فليركع ركعتين وحينئذ لا ت ت أ د ى هذه ا ل س ن ة ب أ ق ل من ركعتين واتفق ا ل أ ئ م ة على أ ن هذا ا ل أ م ر فليركع في قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين انه على الندب ه ذ ا قال عامه أ ه ل العلم وذكر ابن حجر وغيره أ ن الظاهريه قالوا بوجوب الركعتين الركعه الركعت تحيه المسجد و إ ن صرح ابن حزم بعدم الوجوب لا يمنح ان يكون واحد من أ ئ م ة المذهب خ ا ل ا ل م ذ ه ب وثبت عن جمع من ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه م يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون ومن أ ق و ى ما يستدل به على عدم الوجوب قول ا ل أ ع ر ا ب ي لما س أ ل عن الخمس قال هل علي غيرها قال لا إ ل ا أ ن تتطور لذا يدل على أ ن ه لا ي ج ب غير الخمس ع ل ى خ ل ا ق بين أ ه ل العلم في مثل الوتر مثل ص ل ا ة العيد ص ل ا ة الكسوف عند م ا يقول بوجوبها و ا ل م س أ ل ة استدلال بالعموم يلجا إ ل ي ه إ ذ ا لم يعارضه ما هو أ خ ص منه وعلى كل حال ا ل أ د ل ة كثيره على عدم الوجوب و إ ل ي ه ذهب ع ا م ة أ ه ل العلم ثم قالوا حدثني عن مالك عن ابي النضر عن سالم ا بن أ ب ي أ م ي ة ابي أب النضر مولاه عمر بن عبيد الله أ ن ابي سلمه بن عبد الرحمن أ ن ه قال له ابو سلمه بن عبد الرحمن قال ل أ ب ا ل نضر أ ل م أ ر ى صاحبك يعني مولاه عمر بن عبيد الله المذكور إ ذ ا دخل المسجد يجلس قبل أ ن يركع, يركع ينتقد ج والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فليركع ركعتك وعمر بن عبيد الله يدخل المسجد ولا يركع ركعتك قال أ ب و النضر يعني بذلك عمر بن عبود الله ويعيب ذلك عليه أ ن يجلس إ ذ ا دخل المسجد و ان يركع ا ل ت ح ي ة ف إ ذ ا كان حكمها الاستحباب والنجم فلا يعني أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا لم يصل ي هاتين الركعتين ي أ ث م لكن هذا ليس من مبرر للشخص أ ن يفرط م ث ل هذه ا ل س ن ة ا ل م أ م و ر بها و إ ن لم ي أ ث م يعاب إ ذ ا كان ديدنه ذلك لا شك أ ن ه حرمان وعدم اكتراث ا ل س ن ة و أ ه ل العلم يقدحون ب ا ل م و ا ظ ب ة على ترك ا ل س ن ة والذي يترك الوتر و إ ن كان س ن ة يقول ا ل إ م ا م أ ح م د هذا رجل سوء ينبغي الا تقبل ش ه ا د لكن هل ي أ ث م لا ي أ ث م فليركع ركعتين هذه س م ا ت ح ي ة المسجد وهي من ذوات ا ل أ س ب ا ب عند أ ه ل العلم هذا ا ل أ م ر يتعارض مع قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ص ل ا ة بعد الصبح ت ط ر ع الشمس ولا ص ل ا ة بعد العصر حتى تغرب الشمس في الاوقات ا ل خ م س ة ا ل م ع ر و ف ة التي منها هذان ومنها ا ل ث ل ا ث ة التي جاءت في حديث ع ق ب ة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أ ن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا فا إ ذ المسلم المسجد في هذه ا ل أ و ق ا ت فهل يترك لما ثبت من النهي أ و يمتثل هذا ا ل أ م ر فيصلي ركعتين إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فليركع ركعتين قبل أ ن يجلس وهذا عام في جميع ا ل أ و ق ا ت عام في جميع ا ل أ و ق ا ت خاص بهذه الصلاه هو حديث النهي خ ا ص في هذه الاوقات ع ا م ة في جميع الصلوات فلو س أ ل سائل قال دخلت بعد العصر أ و بعد الصبح أ و قبيل الغروب أ و مع طلوع الشمس أ و حين يقوم قائم ا ل ظ ه ي ر ة أ ص ل ي ولا ما أ ص ل ي ماذا نقول له نقول له يصلي ولا ما يصلي ا ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة يقول و ن لا يصلي أ ب و ح ن ي ف ة ومالك و أ ح م د يقول و ن لا يصلي لماذا يقولون مثل هذا الحديث عام في جميع ا ل أ و ق ا ت و أ ح ا د ي ث النهي خ ا ص ة في ا ل أ و ق ا ت ا ل م ذ ك و ر ة و الخاص مقدم على العام يقابل هذا القول قول ا ل ش ا ف ع ي ة يقولون يصلي يصلي امتثالا لمثل هذا ا ل أ م ر طيب ماذا عن ا ح د ي ث النهي يقولون احاديث النهي عامه في ج م ع الصلوات في جميع الصلوات و هذا خاص بهذه ا ل ص ل ا ة و الخاص مقدم على العام و ه ن تسمعون هذا في كثير في كلام من يتصدى للفتوات حديث النهي عامه و حديث ث و ا ت ا ل أ س ب ا ب خ ا ص ة و الخاص مقدم على العام هذا يسلم ولا ما يسلم نعم يعني ليس قبول هذا القول ب أ و ل ى من قبول القول ا ل آ خ ر ل أ ن أ و ل ئ ك يقولون حديث النهي خ ا ص ة في هذه ا ل أ و ق ا ت و حديث ث و ا ت ا ل أ س ب ا ب عامه في جمع ا ل أ و ق ا ت إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فليركع ركعتين يعني في غير ا ل أ و ق ا ت المنعم فبين النصوص ا ل و ا ر د ة في ذوات ا ل أ س ب ا ب و من أ و ض ح هذه الصلوات ت ح ي ة المسجد النصوص ا ل و ا ر د ة في ذوات ا ل أ س ب ا ب مع احاديث النهي عن ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ق ا ت ا ل خ م س ة بينها ايش عموم و خصوص من و ج ه عموم و خصوص و ج ه يعني الثلاثه حينما قالوا بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق و الخاص مقدم على العام فلا يصلي الداخل و قابلهم ا ل ش ا ف ع ي ة فقالوا احاديث النهي ع ا م و احاديث و اسباب خ ا ص ة و الخاص مقدم على العام نقول كلاكما مصيب كلاكما مصيب فبين هذه النصوص عموم و خصوص من وجهي بمعنى أ ن احاديث النهي أ ع م من وجه و أ خ ص من وجه احد ذوات ا ل أ س ب ا ب أ ع م من وجه و أ خ ص من وجه وهل حينئذ يتسنى ان نقول الخاص مقدم على العام لا لا ما يمكن ما يمكن أ ن نقول الخاص مقدم على العام إ ذ ا كان ت ت ع ا ر ض بهذه ا ل م ث ا ب ة التكافؤ في ا ل د ل ا ل ة لا بد حينئذ من مرجح خارجي لا بد من مرجح خارجي تجد كثير من طلاب العلم يعني بعد ا ل ث و ر ة على التقليد التي حصلت قبل ربع قرن يسخر من شخص يدخل العصر ويجلس و ي ن هذا نعم هذا مقلد جامد هذا يسخل ومعه من النصوص مثل م التي معك ا تمثل الطرف ا ل آ خ ر فلا شك ان بين النصوص عموما وخصوصا ج ه و أ من ج ه وحديث ت الأسباب أعم من و ج ه وأخص من وجه وحينئذ لا نستطيع أ ن نرجح من النصوص انفسها بينها إ ن م ا نرجح ب أ م و ر خ ا ر ج ي ة أ ن ت ق ر أ ت ما كتبه البخاري في صحيحه نعم أ ن ت ق ر أ ت ما كتبه البخاري في صحيحه في الطواف بعد الصبح وبعد العصر ل أ ن ه أ و ر د حديث النهي تحت هذه ا ل ت ر ج م ة و أ و ر د خبر عمر أ ن ه ط ا ف بعد الصبح ولم يصل الركتين الا بذي طوته و أ و ر د حديث ا ل ن ا ي عن الصلاه والشارع حشد ا ل أ د ل ه على هذا حديث جابر ا ل مسند لم نكن نطوف مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد الصبح ولا بعد العصر طالب العلم إ ذ ا بحث م س أ ل ة ينبغي أ ن يستوعبها ويستقصيها لماذا أ خ ر عمر ركعه الطواف ل أ ن خرج ا ل ذي ط و ا حتى يخرج وقت النهي حتى يخرج وقت النهي و ا ل أ م ر ليس من ا ل س ه و ل ة بحيث ي أ ت ي آ ح ا د ا ل ط ل ب ة ويرجحون و لان ا ل م س أ ل ة أ ع ظ م من ذلك هذه يقول اهل العلم أ ن ه ا من عضل المسائل حتى قال بعضهم لا تدخل المسجد باوقات الله انحرج شديد نعم هذا الذي ذكره الاخ ي ر ما يلزم لذلك لا تنظر ل ل م س أ ل ة بعين و ا ح د ة انظر عليها بالعينين معا ف إ ذ ا نظرنا إ ل ى أ ن هذا إ م ا م ع ر ض ه ث ل ا ث ة أئمة لكنها صادفت وقت هذه ا ل م س أ ل ة من المسائل التي صادفت وقت في ث و ر ة على التقليد نعم صار بعض الناس يسخر ممن يجلس ع ل ا ل م ل ولهذا مقلد ل أ ن ه ما يعرف الا المذهب ا ل ح ن ا ب ل ة هذا و كلام شيخ ا ل إ س ل ا م إ ذ ا قالت ح ذ ا م ي فصدقوها ولا ينظر في النصوص ما ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م شيخ ا ل إ س ل ا م إ م ا م نعم ولا أ ح د يتطاول على أ ن على أن يناقش شيخ ا ل إ س ل ا م فضلا ع ل ن ينال منه وليس ب ا ل محصوص المقصود أ ن هذه ا ل م س أ ل ة يقول ه ا العلم أ ن ه ا م ن ح و ظ ا للمسائل ليست ا ل م س أ ل ة ا ل س ه ل ة التي تقول فيها خاص وعام ومقدم و خ ا ص ما هو صحيح يعني إ ذ ا نظرنا إ ل ى من قال بالقولين عندنا ائمه ث ل ا ث ة ثلاثه من الائمه يقول لا تصلي في هذا الاوقات وواحد يقول تمسكا بما جاء في احاديث و ا ت ا ل أ س ب ا ب و أ و ل ئ ك عملوا ب أ ح ا د ي ث النهي واجعلوها خ ا ص ة في هذه ا ل أ و ق ا ت ومع ذلك صل كف المشرك حتى الظاهريه الذين أ و ج ب و ا ت ح ي ة المسجد ماذا يقولون يقولون تجب ت ح ي ة المسجد على كل من دخل المسجد طاهرا في وقت تجوز فيه ا ل ن ا ف ذ ة أ ه ل الظاهر هذا م ا ذ ي ه ع نفسه تبي تقول لي وين قال ه م ا أ د ر ي وين قال و هذا كلام اهل العلم نقلنا عندك له كتاب داود احنا ما عندنا م كتب الظاهرين لابن حزم ابن حزم ص ر ح بعدم ا ل و ج و د يعني على القول بوجوبكم من وقتنا الى ا ل ص ل ا ة و ي و ا ج ه و عندهم نعود إ ل ى أ ص ل ا ل م س أ ل ة و ما قلنا نطلب مرجح خارجي الجمهور بمرجحوا ا قولهم الجمهور قالوا الحظر مقدم على ا ل ا ب ا ح إ ذ ا أ م ر ت ك م ب أ م ر ف أ ت و ا منه ما ا س ت ط ع ت إ ذ ا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إ ذ ن أ ي ه م ا اقوى ا ل أ م ر ولا الحظر الحظر أ ق و ى ونحن إ ذ ا قال لنا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فليركع ركعتين في وقت النهي لا نستطيع ل أ ن ه نهانا عن هذه ا ل ص ل ا ة <تصفيق> الذي أ م ر ن ا ب ي ن هذا هو الذي نهانا عن نصلي إ ذ ا ن لا نستطيع ان ه خ ا ل ف ن ا ي ه و نهيه مقدم على أ م ر ه بهذا يرجح الجمهور أ اود ان يكمل ا ل م س أ ل ة ثم بعد ذلك نشوفها واضح ولا ما هو واضح كلامهم ا ل ش ا ف ع ي ة عندهم مرجحات عندهم أ ر ج ح ا ت ا ل ش ا ف ع ي ة يتفقون مع الجمهور ب أ ن الحظر مقدم على ا ل إ ب ا ح ة وهم يعبرون ب ا ل إ ب ا ح ة بما هو أ ع م من ذلك بما يشمل ا ل س ن ة نعم الشافعيه بما يرجحون قولهم أ ن ا ودي ا ل أ خ و ا ن ي س ي ر و ن على علم من قول البخاري رحمه الله تعالى باب الطواف بعد الصبح و بعد العصر و أ و ر د أ ح ا د ي ث النهي عن ا ل ص ل ا ة بعد الصبح و بعد العصر في الباب و أ و ر د خبر عمر رضي الله عنه أ ن ه طائف بعض الصبح و لم يصلي إ ل ا بذي ط و ا ر يمكن أ ن يقول هذا و يصح عنده حديث يا بني عبد المناف يمكن ما يمكن أ ن يقول هذا فالحاصل ان ا ل ش ا ف ع ي ة عندهم مرجحات مقرر عند اهل العلم عند ا ل ش ا ف ع ي ة و غيرهم أ ن ق و ة الخبر بقدر حفظه من المخصصات و ضعفه بقدر ما يدخله من المخصصات فالعموم الذي يدخله من المخصصات أ ك ث ر أ ض ع ف من العموم الذي يدخله من المخصصات أ ق ل فضلا عن العموم المحفوف ن أ ت ي إ ل ى عموم إ ذ ا دخل أ ح د ك م المسجد فليركع ر ك ا ت ي ن هذا عموم دخله من المخصصات ما فيه إلا خصوص ا ل أ و ق ا ت الذي مر بنا الخصوص الموجود في أ ح ا د ي ث النهي في هذه ا ل أ و ق ا ت و إ ذ ا نظرنا إ ل ى أ ح ا د ي ث النهي دخلها من المخصصات خصوص أ ح ا د ي ث ذوات ا ل أ س ب ا ب دخلها فعل الفرائض الفائته في أ ي وقت ف إ ذ ا تذكر ا ل إ ن س ا ن فائته نسيها أ و صلاه تبين له م ط ل ا ن ه ا يصليها في أ ي وقت حتى أ و ق ا ت النهي إ ذ ن دخل عموم أ ح ا د ي ث النهي من التخصيص أ ك ث ر مما دخل أ ح ا د ي ث ذوات ا ل أ س ب ا ب فالشافعي ر ج ع و ن بهذا إ ذ ا نظرنا إ ل ى أ و ق ا ت النهي وجدنا ق س م قسم موسع و قسم مضيق اثنان موسع و ثلاثه مضيق النبي عليه الصلاه و السلام اقر من صلى ركعتي الصبح بعد صلاه الصبح هذا مخصص النبي عليه الصلاه و السلام قضى ركعتي الظهر بعد صلاه العصر هذا مخصص لكن نلاحظ ان مثل هذه النصوص انما هي في الاوقات الموسعه في الاوقات الموسعه و النهي عن ا ل ص ل ا ة في الوقتين الموسعين عند بعض أ ه ل العلم كابن عبد البر و ا ل رجب و غيرهما النهي عن ا ل ص ل ا ة فيه من باب سد ا ل ذ ر ي ع ة لا لذاته لئلا يتمادى ا ل إ ن س ا ن في ا ل ص ل ا ة حتى يصلي في الوقت المضيق ف إ ذ ا كان ا ل أ م ر كذلك ف ا ل ص ل ا ة فيهما أ خ ف من ا ل ص ل ا ة في الاوقات الثلاثه المضيق و على هذا فالمرجح عندي ثم سمعته قال لها أ ن من دخل المسجد في الوقتين الموسعين يصلي و من دخل في ا ل أ و ق ا ت ا ل ث ل ا ث ة ا ل م ض ي ق ة لا يصلي و شاهدنا من أ ه ل العلم الذين ت ب ر أ الذمه بتقليده بل من أ ه ل النظر و التحري من يدخل المسجد قبل أ ذ ا ن المغرب خمس دقائق و يصلي و لا يعاب عليها فمن صلى لا يعاب عليه له سلف و معه نصوص والذي لا يصلي له سلف ونصوص لكن هذا المتوجه عندي أ ن ه إ ذ ا دخل ب وقتين موسعين ا ل أ م ر فيه س ع ة ل أ ن النهي عن ا ل ص ل ا ة في هذين الوقتين إ ن م ا هم باب سد ا ل ذ ر ي ع ة بينما ا ل أ و ق ا ت ا ل ث ل ا ث ة ا ل م ض ي ق ة لذاتها فلا يصلي وهي أ ي ض ا أ و ق ا ت يسيره احتمل الوقوف احتمل أي أ د ن ى شيء لو, لو ما صلى جلس امتثل هذا النهي قرب بذلك الله جل وعلا الذي نهاه من يملك النهي ولو انتظر واقف الامر فيه سائل ا ل ظ ا ه ر ي ة وهو ا ل ل ا ئ ك لمذهبهم ولا ادري هل قالوه بالفعل او هو من باب ا ل إ ل ز ا م قالوا إ إذا, اذا دخل المسجد في وقت النهي ي ض ج ع لانه ما جلس قبل ان يجلس هما جلس يعني مثل ما يقال له انتظر واقف بخمس دقائق ما يضر ا ك علشان ما تقع في الحرج الوقوف بالفعل ما جلس لكن إ ذ ا ا ل ض ج ا ع يقول الظاهريه ما عليه خلاص المقصود انه ما جلس قطع قطع ما خال ه خلاص يعني لو دخل واحد بيدخل المسجد ب ياخذ بحاجه ولا شيء يقول له صلي ركعتين ما جلس وهم ب جالس وفيها, وفيها, وفيها النهي ماذا تستشف من قوله عليه الصلاه والسلام إ ذ ا أ م ر ت ك م ب أ م ر ف أ ت و ا منه ما استطعتم إ ذ ا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه يعني النهي فيه ق و ة فيه قوه ان م خ ا ل ف ة النهي لا شك أ ن ه ا أ ع ظ م من م خ ا ل ف ة ا ل أ م ر في ا ل ج م ل ة و إ ن كان شيخ ا ل إ س ل ا م يرجح العكس رحمه الله يرجح العكس ل أ ن م ع ص ي ة آ د م فعل محظور و م ع ص ي ة آ د م ترك م أ م و ر على كل حال من أ ه ل العلم من يرى أ ن ه لا يدخل مثل في اوقات النهي نعم. نعم حينما تطلع الشمس ب ا ز غ ة حتى ترتفع حين يقوم قائم الظهير حتى تزول وحين تتضيف الشمس ل ل غ ر و ب حتى ت غ ط ع هذا لقطه مضيقه ا ل إ ن س ا ن عليه أ ن يرجع ويفعل ما يدين الله به ل أ ن هذا تعارف ما هو موت او تعبد ه ب ما هو هذا تعارف هل هم بعد يستدلون بمن دخل ق د خطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد اذيت ما قال وكركاتك ا لا ل ا د ل ن ا ك ث ي ر على هذا ا ل م و ج و ب أ ي ض ا النفر الذين أ ق ب ل و ا ف أ ق ب ل اثنان و أ د ب ر الثالث ما احب انهم ص ل و ا تحيين د جلسوا الحلقه على طول لا ل ا د ل ه متضافره على عدم وجوبهم مصلى العيد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذهب الى مصلى وخطب ولم يصل ي قبلهما ولا بعدهما أ ق و ل مصلى العيد المصلى له أ ح ك ا م تخصه والمسجد له أ ح ك ا م ف إ ذ ا كانت ص ل ا ة العيد في المسجد وهم يشتركان في بعض ا ل أ م و ر ويختلفان في بعض ا ل أ م و ر المقصود أ ن ه اذا كانت ص ل ا ة العيد في المسجد ومثلها بحكمه عند اهل العلم الاستسقاء نعم اذا كانت في المسجد فالمسجد له أ ح ك ا م صل ّ ويكون حتى في مسجد مصلى العيد الذي أ م ر الحيض ب إ ع ت ز ا ل ه ح ك م حكم المسجد وعلى هذا إ ذ ا دخل ا ل م أ م و م يصلي ركعتين وكون ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لم يصل ي ركعتين ت خ ل إ ل ى ا ل ج م ع ة ما صلى ركعتين المسجد الذي أمر الناس الذي امر ل الذي ن ا س أ الداخل ب أ ن يصل ي ركعتين ه و ما صلى ركعتين ف ا ل إ م ا م له ما يخصه من ا ل أ ح ك ا م و ا ل م أ م و م له ما يخصه من ا ل أ ح ك ا م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 باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود حدثني يحيى عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إ ذ ا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته قال نافع ولقد ر أ ي ت ه في يوم شديد البرد و إ ن ه ليخرج كفيه من تحت برن سله حتى يضعهما على الحصباء وحدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من وضع جبهته ب ا ل أ ر ض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم إ ذ ا رفع فليرفعهما ف إ ن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه يقول تعالى باب وضع اليدين على ما عليه الوجه على ما يوضع عليه الوجه في يوضع وضع المؤلف الله تعالى على الوجه السجود على عليه الوجه السجود على باب ما ما عمه من سجد على ف ر ا ش أ و حصير أ و على ا ل خ م ر ة ي ض ع ا ل ي د ي ن ع ل ى م ا و ض ع ع ل ي ه م و ل ه مسؤوليه مسؤوليه م و ل ه م س ؤ و ل ه م س ؤ و ل ي ل ي ل أ ر ض تباشر ه و ل ي ه مسؤوليه م ا ؤ و ل ي ه م س ؤ و ل ي ل ي ل ي ك م و ل ي ه م ل ي ه م ل ي ه م س ل ي ه م س ل م س و ل ه و ل ه ل ي د م و ل ي ه م س و ل ي ه ب س ل ي ه مسؤوليه م س ؤ و ل ي س ؤ و ل ي س ؤ و ل ي س ؤ و ل م س ؤ و ل ي م س ت و ل ي س ؤ و ل ي س ؤ و ل ي ه مسؤوليه م ا ؤ ه م س ي ه ي جبهه و أ ش ا ر إ ل ى أ ن ف ه نعم و اليدين و الركبتين و أ ط ر ا ف القدمين فاليدان حكمهما حكم الوجه تباشر ما يباشره الوجه و هذا على سبيل الوجوب و الاستحباب يعني اذا كان يشق عليه إ خ ر ا ج اليدين من برد شديد ث ل ا و سجد و هما في ثوبه أ و في مشته يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر كان إ ذ ا سجد وضع كفيه على يد يضع عليه جبهته ل أ ن حكم اليدين حكم الوجه بخلاف سائر أ ع ض ا ء السجود فيستحب أ ن يباشر بجبهته ويديه ا ل أ ر ض ل أ ن السجود يكون عليهما قال نافع لقد ر أ ي ت ه في يوم شديد البرد و إ ن ه ليكرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعه مع الحصبه تحصيلا لهذه ا ل س ن ة وكان سالم وقتاده وغيرهما يباشرون ب أ ك ف ه م ا ل أ ر ض و أ م ر بذلك عمر رضي الله عنه و أ م ا حديث صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد ا ل أ ش ه ل ف ر أ ي ت ه واضعا يديه في ثوبه إ ذ ا سجد هذا إ ي ش ضعيف ل أ ن ف ي إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي ح ب ي ب قال الحافظ فيه ضعف حديث وائل عن ابنه راهم يسجدون على ايديهم جل الثياب يسجدون ايديهم في ثيابهم هذا المثال الذي تمثل به ل ر و ا ي ة ا ل أ ك ا ب ر عن اصغر ل ا المقصود أ ن هذا ليس على سبيل اللزوم والرجوع انما هي كراهه والكراهه تزول ب أ د ن ى ح ا ج ة لكن إ ذ ا تحمل ا ل إ ن س ا ن ا ل م ش ق ة و أ ب ر ز يديه في وقت البرد الشديد له أ ج ر كما كان ابن عمر يفعل و هو من أ ص ح ا ب ا ل ع ز ي م ة رضي الله عنه و ا يقول حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول من وضع جبهته في ا ل أ ر ض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته يعني ل أ ن حكمهما واحد ثم إ ذ ا رفع فليرفعهما فليرفعهما يعني إ ذ ا رفع من السجود يرفع يديه ما يبقي يديه في مكانهما حتى يسجد السجده الثانيه لماذا ل أ ن ه لا يتم الاعتدال من السجود إ ل ا برفع اليدين ما هم على رفع اليدين انه يرفعهما كما يرفع اذا كبر للاحرام و اذا ركع و اذا رفع من الركوع لا يرفعهما عن الارض, يرفعهما عن الأرض لانه لا يتم الاعتدال من السجود إ ل ا برفعهما عنه ف إ ن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه وهذا تعليل ا ل أ م ر بوضعهما على ا ل أ ر ض وفي الصحيحين وايهما م ر ت ان اسجد على س ب ع ة أ ع ظ م و م ع ل ه م ن أ ن الركبتين يجب سترهما والصلاه بالخفين أ م ر ه ا مستفيض معروف فلا ي ل ز م ل ا كشف القدمين و أ م ا الركبتان فهما تبعا ل ل ع و ر ة في قول كثير من أ ه ل العلم هم يفرقون بين الحائل المتصل والحائل ا ل م ف ص ل الحائل ا ل م ف ص ل ما يرون فيه باس ت ف ر ش السجاده ف في باس لكن تسجد على شماغك و لا على شيء متعلق بك ينفصل بانفصالك مثل هذا متصل بك يكرهونه لكن إ ذ ا وجدت ا ل ح ا ج ة تزول هذه الكراهه ف إ ذ ا كان هناك حر شديد او ورد شديد أ و شيء يذهب الخشوع غبار أ و ا ل ف ر ش ة قديمه فيها روائح و لا فيها شيء بعض الناس ما يتحمم نعم ي ق ر أ باب الالتفات والتصفيق عند ا ل ح ا ج ة في ا ل ص ل ا ة حدثني يحيى عن مالك عن أ ب ي حازم س ل م ة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إ ل ى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم و ح ا ن ت ا ل ص ل ا ة فجاء المؤذن إ ل ى أ ب ي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال اتصلي للناس فاقيم قال نعم فصلى أ ب و بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في ا ل ص ل ا ة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أ ب و بكر لا يلتفت في صلاته فلما أ ك ث ر الناس من التصفيق التفت أ ب و بكر فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ش ا ر إ ل ي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن امكث مكانك فرفع أ ب و بكر يديه فحمد الله على ما أ م ر ه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استاخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أ ب ا بكر ما منعك أ ن تثبت إ ذ أ م ر ت ك فقال أ ب و بكر ما كان لابن أ ب ي ق ح ا ف ة أ ن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله ما رسول صلى عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثر من التصفيح من نابه شيء في صلاته فليسبح ف إ ن ه إ ذ ا سبح التفت اليه و إ ن م ا التصفيح للنساء وحدثني عن مالك عن نافع أ ن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في صلاتي وحدثني عن مالك عن ابي جعفر القاري أ ن ه قال كنت أ ص ل ي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورائي ولا أ ش ع ر فالتفت فغمزني يقول والتصفيق في والتصفيق بالوجه المؤلف الله تعالى باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة الالتفات والتصفيق عند الحاجة الالتفات باب رحمه عند عند عند آ ه ل العلم مكروه و و اختلاس ا خ ت ل س ه الشيطان من ص ل ا ة العبد والكراهه تزول عند ا ل ح ا ج ة واما التصفيق فقد فعلوه و أ ن ك ر عليهم و بين ّ أ ن الرجال لهم التسبيح عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و التصفيق هو اللائق بالنساء يقول حدثني يحيى عمالك ن عن أ ب ي حازم س ل ا م ة بن دينار عن سهل بن سعد قلنا مرارا أ ن أ ب ا حازم الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمه بن دينار الزاهد المعروف عن سهل بن سعد الانصاري الخزرجي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إ ل ى بن ع م ر بن عوف بن مالك بن ا ل أ و س ليصلح بينهم لخلاف وقع وشجار ونزاع وحانت ا ل ص ل ا ة وهي ص ل ا ة العصر فجاء المؤذن وهو بلال إ ل ى أ ب ي بكر الصديق ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال له لبلال إ ن حضرت ا ل ص ل ا ة و لم آ ت ك فمر أ ب ا بكر فليصلي بالناس جاء بلال امتثالا لهذا ا ل أ م ر إ ل ى أ ب ي بكر الصديق فقال أ ت ص ل ي للناس عنده أ م ر من النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فمر أ ب ا بكر فليصلي بالناس ثم بعد ذلك حضرت ا ل ص ل ا ة وحانت فجاء ب ل ا ل ا م ت ث ا ل لهذا ا ل أ م ر فقال اتصلي للناس وهكذا ينبغي أ ن يكون إ ذ ا كان الخطاب من الصغير الى الكبير أ ن يكون على سبيل العرض لا على سبيل ا ل إ ن س ا ن هو عنده أ م ر من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما قال قم يا أ ب و بكر صلي بالناس أ ت ص ل ي للناس ف أ ق ي م يعني لو قال أ ب و بكر لا ابحث عن غيري نعم بين له أ ن النبي عليه الصلاه والسلام أ م ر ه نعم ف إ ذ ا فعل ما عرض عليه من غير مراده و لا م ح ا و ر ة ذلك المطلوب و يكون هذا هو ا ل أ س ل و ب المناسب في مثل هذه الظروف أ ت ص ل ي للناس ف أ ق ي م على سبيل العرض قال نعم فصلى أ ب و بكر صلى أ ب و بكر صلى فعل ماض ي و ا ل أ ص ل في الماضي أ ن ه يراد به الفراغ من الفعل لكن المراد به هنا شرع في ا ل ص ل ا ة و أ خ ذ فيها دخل في ا ل ص ل ا ة فصلى أ ب و بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في ا ل ص ل ا ة ج م ل ة ح ا ل ي ة فتخلص حتى وقف في الصف عليه الصلاه و السلام تخلص شق الصفوف و في رواه مسلم خرق الصفوف يعني لانه جاء من الخلف حتى وقف في الصف ولا شك أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام له من ا ل خ ص و ص ي ة مما جعله يستثنى من بعض ا ل أ ح ك ا م و إ ل ا لو فعل غيره تخلخل الصفوف خ م س ة صفوف سته صفوف ت وقف بجانب ا ل إ م ا م هو ا ل إ م ا م الراتب م ك ل ف شخص يصلي بالناس ثم قال أ ن ا أ ق ت د ي بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واذى الناس تخلخل الصفوف ووقف بجوار ا ل إ م ا م وصله يكون حينئذ أ ح س ن ولا أ س ا ء نعم هذا من, مثل من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مقبول ل أ ن ه له ا و ما يخصه هناك المبرر في كونه يا أ م الناس هو ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م هو ا ل ق د و ة و ا ل أ س و ة فصفق الناس والتصفيق والتصفيح ضرب احدى اليدين ب ا ل أ خ ر ى وكان أ ب و بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته لا يلتفت في صلاته هذه مما يعد في مناقب ابي بكر رضي الله عنه و ا ل ل ه لكن اذا سمعها الصغير من طلاب العلم يقول أ ب و بكر أ ف ض ل ا ل أ م ة بعد نبيها أن يقال انه لا يلتفت في صلاته نعم أ ح د الناس لا يلتفت في صلاته فكيف مما يذكر مما ن اخبر بكر انه لا يلتفت في صلاته ن ت طيب لو يسلم عندك بزر تلفت كان تلوم نعم ما تلوم تقول ليش تلفت ي اخشع أ ي خ والتفت إ ل ى صلاتك حتى لو حدث أ م ر عظيم لو قدر أ ن هناك جيش قاز لا يمكن أ ن ي ر ت ف ت ابو بكر رضي الله عنه لا يمكن أ ن ي ر ت ف ت في ص ل ا ت ه مهما عظم ا ل أ م ر فلما أ ك ث ر الناس من التصفيق فظن أ ب و بكر أ ن هذا لخلل في صلاته ولم يقدر هذا الخلل التفت رضي الله عنه و اضع على خلاف المعتاد ف ر أ ى رسول الله صلى الله عليه و سلم ف أ ش ا ر إ ل ي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث مكانك أ م ك ث فعل أ م ر فرفع أ ب و بكر يديه فحمد الله على ما أ م ر ه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره انه تلفظ بالحمد وادعى بعضهم أ ن ه أ ش ا ر بيده بما يدل على الحمد ولم ي ل ف لكن ظاهر ل ف ظ انه تلفظ به فحمد الله على ما ا م ر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك لا شكلن هذه مزيه من قبل ي ابي أ بكر أ ن ي أ م ر ه النبي عليه الصلاه والسلام أ ن يستمر اماما ويصلي خلفه ثم ا س ت أ خ ر حتى استوى في الصف أ ب و بكر رضي الله عنه امتثل ا ل أ م ر و لخالف ا ا ل أ م ر خالف ا ل أ م ر النبي عليه الصلاه والسلام يقول أ م ك ث مكانك و أ ب و بكر أ ف ض ل الامه خالف هذا ا ل أ م ر حتى استوى في الصف ل أ ن ه فهم من هذا ا ل أ م ر ايش التكريم له فعندنا أ م ر نبوي و م خ ا ل ف ة لهذا ا ل أ م ر من أ ج ل احترام النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ننتبه لهذا ل أ ن بعض المبتدع يستمسك بمثل هذا و عنده أ و ا م ر ص ر ي ح ة يقول له ان من ا ب و بكر ق د و ة الرسول عليه الصلاه و السلام يقول لا تطروني كما أ ط ر ت النصارى عيسى ب ن مريم يقول لا نطريه و نغلو فيه من باب احترامه ل أ ن أ ب و بكر خالف خالف ا ل أ م ر احتراما للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نعم. نعم. نعم. نعم نقول فعل أ ب ي بكر اكتسب ا ل ش ر ع ي ة من إ ق ر ا ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لكن بعد وفاته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هل ل أ ح د ان يخالف أ م ر ه من أ ي ن يكتسب ا ل ش ر ع ي ة في المخالف بعد وفاته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فهمنا أ ن فعل أ ب ي بكر صحيح نعم من إ ق ر ا ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لكن إ ذ ا جاءنا أ م ر صحيح سريح و قلنا لا نحترم الرسول عليه الصلاه و السلام ل أ ن ن ا أ م ر ن ا بنصوص قطعيه تعزروه و توقروه المقصود ان عندنا أ م ر أ ن ك ث مكانك يعني إ ل ز م مكانك خالف أ ب و بكر هذا ا ل أ م ر احتراما للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و بعض ا ل م ب ت د ى يقول ان الاحترام مقدم على امتثال ا ل أ م ر ف إ ذ ا قيل له لماذا تقول في التشاهد اللهم صل على سيدنا محمد و العبادات ت و ق ي ف ي ة يقول هذا م باب الاحتراق أ ب و بكر خالف ا ل أ م ر الصريح هذا ما في أ م ر و لا نعلم نقول العبادات ت و ق ي ف ي ة أ ب و بكر خالف و أ ق ر على المخالف و اكتسبت مخالفته ا ل ش ر ع ي ة ب إ ق ر ا ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فمن أ ي ن لعملك ما يدل على ا ل ش ر ع ي ة ل أ ن هذا مدخل لبعض المبتدعه نعم فلا بد من الوقوف عنده ا س ت أ خ ر أ ب و بكر حتى استوى في الصف و تقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى ثم انصرف فقال يا أ ب ا بكر ما منعك ان تثبت إ ذ ا م ر ت ك فقال أ ب و بكر ما كان لابن أ ب ي ق ح ا ف ة تواضع ما قال ما كان لي ما كان لابي بكر لا ما كان لابن أ ب ي ق ح ا ف ة أ ن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم و في ر و ا ي ة أ ن ي أ م النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يستدرك و لم يسرب و لم يعتب على ابي بكر إ ن م ا اتجه إ ل ى المصلين فقال ما لي ر أ ي ت ك م أكثرتم من اكثرتم ل لي ت ت ص ف ي ي ح ما ر أ من التصفيح هذا ا ل إ ن ك ا ر متجه إ ل ى أ ص ل التصفيح و التصفيق او متجه إ ل ى كثرته بمعنى أ ن ه المصفف م ر ة و ا ح د ة مما ي ت ر ف عليه نعم ظاهر اللفظ أ ن ا ل إ ن ك ا ر من ا ل إ ك ث ا ر لكن التعليل في ختام الحديث يدل على أ ن التصفيح و ا ل ت ص ف ي ق ب ا ل ن س ب ة للرجال مما ينبغي أ ن ينكر وما كان صلاتهم عند البيت إ ل ا م ك ا ء وتصديق ف ا ل م ك ا ء هو الصفير و التصديح للتصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح من من صيغ العموم من نابه شيء في صلاته فليسبح ف إ ن ه إ ذ ا سبح التفت إ ل ي ه و إ ن م ا التصفيح للنساء من نابه من صيغ العموم لكنه لكن النساء يخرجن بقوله و إ ن م ا التصفيح للنساء طيب لو وجد خنثه في المصلين يسبح ولا يصفق يجمع لا هذا مشكل ة ما في غالب ولا مغلوب شو أ ن ترى ب حالك هو ي س أ ل يسال, يسأل يقول ي ش اسوي سبح ولا ص ف ف نعم لا هو الخنثه المشكله بدنا يصير في لا مع الرجال ولا مع ا ل ن س ا ء لا مع الرجال ولا مع ا ل ن س ا ء في صف متوسط نعم يسكت ما في غيره ما انتبه غيره ايش اسوي قال لي هو إ ي ش لا ما هو بلصه و ذكوره هو م ش ك ل ة لا هو عندنا عندنا ما يشمله في النص عندنا ما يشمله في النص من نابه يشمل الجميع من نابه شيء في صلاته فليسبح يشمل الجميع الرجال والنساء والخناذه وكل مصلي لكن خرج من هذا النص النساء بالنص يبقى من عداهم على التسبيح على أ ص ل أ ن يسبح هذا ا ل أ ص ل أ ن يسبح من نابه شيء شيء نكر في سياق الشرط تعمل ا ل أ ص ل أ ن ي س ل م لكن إ ذ ا جهر بالذكر فلا شيء إ ذ ا ما عرف المطلوب يستفت لان هذا مكروه و ا ل ك ر ا تزور بمثل هذا عندك هنا وهي في الصحيحين فحمد الله على ما أ م ر ه به رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال حديث فضل ا ل إ ص ل ا ح بين الناس و ت و ج ه ا ل إ م ا م بنفسه لهذا ا ل إ ص ل ا ح و تقديم هذه ا ل م ص ل ح ة على م ص ل ح ة إ ق ا م ة ا ل إ م ا م ة في الناس ل ا ن ا م ص ل ح ة عظمى و جواز ا ل ص ل ا ة ا ل و ا ح د ة ب إ م ا م ي ن و استحباب حمد الله جل و علا و الشكر له سبحانه لمن ت ج د د له ن ع م ة وجواز ذلك في ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه ذكر ل أ ن ه ذكر هكذا قال أ ه ل العلم لكن هل هذا الكلام يقبل على إ ط ل ا ق ه بمعنى أ ن ا ل إ ن س ا ن ان الإنسان يذكر الله في أ ي موضع مواضع صلاته بين السجدتين عطس فحمد الله مشروع ولا غير مشروع هذا ذكر يعني حديث ا ب ك ر دل على جواز نعم موطن دعاء موطن دعاء ما هو موطن ذكر من شغل و ذكري عن م س أ ل ت ي دعاء ع ب ا د ة يعني دعاء ع ب ا د ة ما هو دعاء م س أ ل ة على كل حال إ ذ ا عرض له مثل هذا يحمد الله في نفسه في سجود بين السنتين و هكذا في التشهد يحمد الله في نفسه نعم ل ا ي م ك ن جواز إ م ا م ة المفضول للفاضل من اين ي أ خ ذ هذا أ م ك ث نعم ل أ ن ا ل أ ص ل أ ن ه لو مكث ص ل ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م و راحه فدل على جواز ذلك وجواز العمل ليسير في الصلاة يسير في ا ل ص ل ا ة كونه ت أ خ ر هذا ع م ر لك أ ن ه يسير يقول حدثني عن مالك عن نافع أ ن ابن عمر لم يكن ي ر ت ب ط في صلاته ل ش د ة اتباعه رضي الله عنه و ا ل ل ه ولا ننظر إ ل ى الظروف التي بعد وقته عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لما استتب ا ل أ م ن نعم لظرفهم وقتهم قد يكون ا ل ا ل ت ف ا ت تستدعيه ا ل ح ا ج ة تطلبه ا ل ح ا ج ة أ م ا ا ل إ ن س ا ن يدخل المسجد يصلي ويطلع ا ل أ ش ه ر بين السنين ما نبه شيء ل ل ه لكن في وقتهم هناك ع د ا ء يتربصون بهم وحروب خ ا ئ م ة المهم لا ي ن ت ب ت بشيء م بدن وذن وشنار اي اذا ا ن ح ر ف عن جهه القبر يبطل الصلاه يقول حدثني عن مالك عن ابي جعفر ا ل ط ا ر ئ انه قال كنت أ ص ل ي وعبد الله بن, فلتفت فلتفت الله بن عمر ورائي ولا أ ش ع ر فالتفت فغمزني يعني من ج ه ة القفاف او فالتفت فغمزني فالتفت هذا و الشاهد فغمزني من ج ه ة الخلف إ ش ا ر ة إ ل ى نهي عن ذلك وسبب كراهه ا ل ا ل ف ا ت لنقص الخشوع أ و لترك الاستقبال ببعض البدن ا ن ل ذ هو الوجه ولا أ ش ع ر ما علم به ورا يقول ع ب د الله بن عمر ورائي ولا أ ش ع ر و م ع ر ف م به موجودا لكم هو المقصود ظاهر يعني هو لا يشعر به لا لم يعلم به بوجوده س ل سم ا س ت غ ف ل ل ه اليك باب ما يفعل من جاء والامام راكع حدثني أ ح ي ى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ا م ا م ا بن سهل بن حنيف أ ن ه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدب راكعا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يفعل من جاء و ا ل إ م ا م راكع يفعل ما أ م ر به إ ذ ا جاء أ ح د ك م و ا ل إ م ا م على حال فليصنع كما يصنع ا ل إ م ا م ف إ ذ ا جاء و ا ل إ م ا م راكع يركع ف إ ن كان في الصف ف هذا هو ا ل أ ص ل و إ ن كان قبل وصوله إ ل ى الصف و أ ر ا د إ د ر ا ك ا ل ر ك ع ة و ركع دون الصف ثم لحق ب الصف ففي أ خ ب ا ر الباب ما يدل على جوازه و ثابت من فعل أ ب ي بكره رضي الله عنه واقرار النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام له جاء ابو بكر و النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام راكع فركع دون الصف ثم مشاعر الصف لما سلم النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال له زادك الله حرصا ولا تعد كما في بعض الروايات أ و هي اختلاف في ضبط لفظ واحد تعد و وتعد ي و ت ع د على كل حال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لم ي أ م ر ه بالاعاده فدل على أ ن فعله صحيح لكن هل هو ا ل أ و ل ى او ا ل أ و ل ى ان ينتظر إ ل ى الصف و يركع دون ح ر ك ة أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة هنا يقول حدثني يحيى عمالك ن عن م ب ن شهاب عن ابي أ م ا م ة أ سعد بن سهل بن حنيف ا ل أ ن ص ا ر ي أ ن ه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف يعني راكعا فعل زيد بن ثابت يوافق فعل أ ب ي بكره الذي أ ق ر ه عليه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول حدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا يقول ابن عبد البر لا أ ع ل م لهما مخالفا من ا ل ص ح ا ب ة لا أ ع ل م لهما مخالفا من ا ل ص ح ا ب ة وهذا موقوف على زيد ا ل م ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما والاستدلال بخبر أ ب ي بكر أ و ل ى و أ ق و ى ل أ ن فيه إ ق ر ا ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ب و ه ر ي ر رضي الله عنه يقول لا يركع حتى حتى ي ش أ و يقول لا ترك حتى ت أ خ ذ مقامك من الصف لا ترك حتى تاخذ مقامك من الصف لكن مثل هذا الكلام لا يعارض به ما جاء في حديث أ ب ي ب ك ر ة و إ ن كان ا ل أ و ل ى أ ن ينتظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى أ ن يصل إ ل ى الصف وما أ د ر ك ه يصلي وما فاته نعم يتمه هو يقول لا اعلم مخالفا الا ما يذكر عنه يعني لو جاء و ا ل إ م ا م راكب وبينه وبين الصف عشرين من ا ج م ا ل في آ خ ر المسجد يركع عند باب المسجد و يدب يمشي عشرين خ ط و ة حتى يصل الى ل ص ف ولو أ د ر ك ا ل إ م ا م ساجد ان يشي المخدار المتجاوز عنه في مثل هذا الأهل العلم وضعوا الخشوع وأن كانت من ركن الطمأنينة هذا الأهل لها في في في في مثل أكثر ثلاث أثر السؤال للحركة الصلاة الواحد إذا ضوابة حركات وثلاث حركات فما دون أ و دون ثلاث حركات ع ل ى خلاف بينهم لا يؤثر فعلى هذا إ ذ ا قلنا ثلاث خ ط أ فما دون لا ب أ س و أ ك ث ر من ذلك يكون ح ر ك ة في الداخل ركن واحد يمكن أ ن نرجع ما أ ط ل ق إ ل ى مثل هذا أ ه ل العلم قيدوا هذا قيد يكادون يتفقون على أ ن الحركات إ ذ ا كثرت إ ذ ا ما يكون الضابط في ا ل ح ر ك ة في الركن واحد فلنقول أ ي ح ر ك ة مبطئ ا ل ص ل ا ة أ و بدون تقييد أ و العرف إ ذ ا راه شخص قال هذا يصلي أ و لا يصلي يكفي هذا يعني لو ت ح ر ك عشر مرات في ركن واحد ومن راه يقول يصلي واضح يديه على صدره ويحك رجل برجل مثلا عشر مرات أ و أ ك ث ر من راه قال يصلي ل أ ن بعضهم جعل ا ل ظ ا ب ط أ ن يكون من راه قال يصلي أ و لا يصلي إ ذ ا رؤي قيل يصلي هذا حركته لا ث ب ق ل ا ت ه لكن لا يكفي ه ا معلوم أ ه ل العلم قدر ذلك بالحركات الثلاث في كل ركن بل هذا كان ثلاث خطوات يتجاوز أ ك ث ر من ذلك ل أ ن ه مثل هذا لا ينضبط لو اطلق لو مثلا شخص دخل مع باب المسجد الحرام أ ح د ا ل أ ب و ا ب و ج د ا ل ا م ا راكع ركع ا ما و ج د ن ا س ي سوف نعم ولا باس تحت ا ل ك ع ب ه ا اذ ينضبطها ما ي ن ض ب ط أ ا او ا ل مسجد من المسائل الكبيره احتاج الى عشرين ثلاثه خطوه احيانا اذن لا بد من ضابط لا بد من شيء يضبطه وضبطه بما يراه أ ه ل العلم ل أ ن أ ي ض ا تحديد أ ه ل العلم عرف لكنه عرف خاص والتقييد بعرف أ ه ل العلم أ و ل ى من التقييد بعرف غيرهم يعني إ ذ ا أ د ر ك الركوع إ ي ه بس يحتاجها ي ض ا هو منفرد ونوى الاهتمام به من أ و ل ل ح ظ ة من أ و ل ركوع لا يسال ما أ د ر ك الركعه ستبطب ركعته لو سجد ا ل إ م ا م ورفع ثم ثاني سجد ثانيه والماؤوم ما سجد ا ل ر س ج ل ه ا ل أ و ل ى بطل ص ل ا ه ركعته هو ا ل آ ن دخل مع ا ل إ م ا م ويصنع كما يصنع ا ل إ م ا م يبي يركع مع ا ل إ م ا م وهو يمشي و يبي يرفع مع ا ل إ م ا م وهو يمشي نعم و يبي د ر ك ا ل إ م ا م في السجود ي ص د س ت د ق و ل ى ا ل م س ا ل ة تحتاج الى ضابط تحتاج ا ل م س ا ل ة تحتاج الى ضابط الا ب ل ل ح ا الا ك ر لكن ما فيه بيان لعدد ا ل ق ط ع اي هذا يدركهم في الرافع لو مش خطوتي ل م ا ذ طيب بيدركهم ا ل ت ه ج د بيدرك او بالكسوف ويدرك نعم ي ق و ل مثلا تحتاج الى ظ ا ب نعم النص جاء مطلق ما في تقيد بشيء ومثله ا ل ط م أ ن ي ن ة ما لا حد محدود ا ل ح ر ك ة ليس لا حد محدود فتقيد بالعرف عرف من عرف اهل العلم أ ق ر ب إ ل ى فهم النصوص من عرف ع ا م ة الناس نعم يبقى انه ما أمر ب امر ل إ ع ا ة ا أ م ب ا ل إ ع ا د ة لا غ ي ر ه ا ثابت عن ا ل ص ح ا ب ة ق ا ط ب ة ومن ثابت عن الصحابه كلهم إ ل ا ما يذكر عن ابي هريره فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف بس ما يدري انه ركوعا ولا مره ما ذكر سؤال على كل حال سؤال صحيح ومنقول عن الصحابه كلهم الا ما يذكر عن أ ب ي هريره يعني لا يعرف لهؤلاء المخالفه فلا اشكال في كون الانسان يركع قبل الصف لا اشكال في ذلك لكن هل فاضل أ و مفضول أ و ينتظر حتى يصل إ ل ى الصف اطمانينه ثم يركع ما أ د ر ك ت م فصلوا اذا المجيء هذا إ ل ى المسجد أ و إ ل ى مكان ا ل ص ل ا ة الذي هو الصف فليصنع كما يصنع ا ل إ م ا م وعلى ا ل ا ع ل نقول هل ا ل أ ف ض ل أ ن يركع دون الصف أ و ينتظر الى ان يصل الصف ولو فاتت ا ل ر ك ع ة لا شك أ ن هذا من حرص ابي بكر وحرص كثير من الناس يدعوهم إ ل ى م خ ا ل ف ة الصف و أ خ ذ ه البهر ل ل ن ف ز عنده ت ر د د ب س ر ع ة وهذا مكروه فلا شك أ ن عمله و إ ن كان صحيحا مجزيا مسرقا لا يؤمر ب ا ل إ ع ا د ة إ ل ا أ ن ه خلاف ا ل أ و ل ى لا سيما مع ثبوت ر و ا ي ة ولا تعود لا لا شوف شوف شوف و ف ب زيد بن ثابت دخل الناس وجد الناس ر ك ب بركه و ايضا بن مسعود و لا يعرف و ل ه م م خ ا ل د من ا ل ص ح ا ب ة هذا ما في اشكال ن س ا نضبط ع ل ى هذه ا ل ح ا ل ة ما يضبط الذي ر أ ى ابا بكر ومقدار ركوع بينه وبين الصف اما الذي يسمع كلام ولا يعرف المقدار ما يصنف عنه ص ل ا ة خلف الصف دون ر ك ع ة أ ق ل من ر ك ع ة إ ذ ا لم تتم من ر ك ع ة و إ ذ ا استثني ة ما دون ا ل ر ك ع ة نعم من أ م ر من صلى خلف الصف ب ا ل ا ع ا د ة فان ت ب و ت ا ل ج م ا ع ة على قول هل يدرك حديث ما أ د ر ك ت م فصلوا و ا ل أ م ر ب ا ل س ك ي ن ة والوقار ا ل ط م أ ن ي ن ة يجعل ا ل إ ن س ا ن ينتظر حتى يقف في الصف ويكبر مطمئن خاشع مخبت وما يدركه يصلي ومفاته ا يقضيه ش و بعض الناس من ط ل ب ة العلم ويعرف ما جاء من النهي عن إ س ر ا ء وتجد لسمع ا ل إ ق ا م ة و خ ش و ة ا ل ر ك ع ة يجري هذا من الحرص ب ا ل ا ش ع د م ا من الحرص أ و من الخجل من الناس الا يراه الناس يقضي هذا يمكن نعم يمكن ه ذ المقصود ا أ ن مثل هذا مفضول ا ل أ م ر ب ا ل ط م أ ن ي ن ه و ا ل س ك ي ن ة والوقار هو ا ل أ ص ل باب ما جاء في ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أ ب ي بكر بن حزب عن أ ب ي ه عن عمرو بن سليم الزرقي أ ن ه قال أ خ ب ر ن ي أ ب و حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أ ن ه م قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آ ل إ ب ر ا ه ي م وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أ ن ه أ خ ب ر ه عن ابي مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله تعالى عنه أ ن ه قال أ ت ا ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن ع ب ا د ة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه أ م ر ن ا الله أ ن نصلي عليك امرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أ ن ه لم ي س أ ل ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وبارك على محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على آ ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين إ ن ك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم وحدثني عن مالك عن عبد الله بن د ي ن ا قال ر أ ي ت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أ ب ي بكر وعمر يقول في النبي عليه في يصلون على النبي, على النبي يا أيها الذين عليه وتسليما قوله وسلم وملائكة آمنوا صلوا عليه وسلم ولذا المؤلف الله تعالى الصلاة على صلى الله الأمر تعالى الله على اختلف أهل العلم باب ما جاء جاء بها رحمه إن في حكم ا ل ص ل ا ة عليه ذكر أ ه ل العلم المسألة في ا ل م س أ ل ة ع ش ر ة مذاهب وجاء الترهيب من سماع اسمه وذكره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من غير ص ل ا ة والسلام أ ه ل العلم ا خ ت ل ف و ن في هذه ا ل م س أ ل ة ونقل ا ل إ ج م ا ع ادعى بن جرير ا ل إ ج م ا ع على أ ن ا ل ص ل ا ة على النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م م س ت ح ب ة ونقل ابن القصار وغيره أ ن ه ا و ا ج ب ة ا ل إ ج م ا ع على أ ن ه ا و ا ج ب ة وعلى كل حال لا هذا و لا هذا مساله خلافيه من اهل العلم من اوجبها والجمهور على انها مستحبه في الجمله وان وجبت في بعض الاحوال ومنهم من اوجبها بالعمر مره ومنهم من أ و ج ب ه ا بالتشهد بعد, بعد التشهد بل من الحنابله يقولون بركنيتها في الصلاه وفي خطبه الجمعه المقصود ان المساله خلاف ولا شك ان من سمع ذكره عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من صلي عليه انه محروم الصلاه ة ع ل ي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام م ق ر و ن ة بالسلام بها ت ت أ د ى السنه متفق عليها و يتم بها امتثال الامر في آ ي ة ا ل أ ح ز ا ب ولا يتم امتثال الامر ب إ ف ر ا د الصلاه ة ع ل ي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ و بالسلام فقط و صرح ا ل ن و و بكراهه إ ف ر ا د الصلاه ة مع السلام و العكس وان خصه ب ن حجر خص الكراهه بمن كان ديدنه ذلك يعني عمر كل يصلي ولا يسلم أ و يسلم ولا يصلي هذا لا شك أ ن ه صرح ب ا ل ك ر ا ه ب من كان ديدنه ذلك لا شك أ ن ه لم يمتثل ا ل أ م ر لكن من كان يجمع بينهما ت ا ر ة ويفرد ا ل ص ل ا ة تاره ويفرد السلام ت ا ر ة انه ممتثل ل ل أ م ر انه ممتثل ل ل أ م ر ولا يدخل بالكراهه الرمز للصلاه عليه, عليه الصلاه والسلام لا يكفي ولا يحصل به ا ل أ ج ر ولا يتم به الامتثال فلا يتم الامتثال ب ك ت ا ب ة صاد ولا ت خ ت ز ا ل حرف من كل ك ل م ة صاد لام عين ميم ويذكر في كتب ا ل العلم أ ن أ و ل من كتبها قطعت يده وما زال الناس يكتبونها ويكتبون الصاد لكن لا يتم ذ ل ك الامتثال ولا يترتب عليه ا ل أ ج ر حتى يلفظ ا ل ص ل ا ة و السلام عليه ا ل ص ل ا ة و السلام معنى ا ل ص ل ا ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من الله جل و علا و من عباده إ ن الله و م ل ا ئ ك ت ه يصلون على النبي جاء في البخاري يقول قال أ ب و العالي صلاه ة ا ل ل ن الله ؤ ه ع ي ه عند ا م ل صلاة ل ل ا ا ئ ك ة ثناؤه عليه عند ا ل م ل ا ئ ك ة و ص ل ا ة ا ل م ل ا ئ ك ة الدعاء و ص ل ا ة ا ل م ل ا ئ ك ة الدعاء و قال م ن عباس يصلون يبركون و في البخاري أ ي ض ا عن ابن عباس ان معنى ص ل ا ة الرب ا ل ر ح م ة و ص ل ا ة الملائكه الاستغفار جاء ا ل أ م ر ب ا ل ص ل ا ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يا أ ي ه ا الذين امنوا صلوا عليه و سلموا تسليما و يتم الامتثال بقولك صلى الله عليه و سلم أ و عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بهذا فقط يتم ا ن ت ث ا ل ا ل أ م ر ب ا ل آ ي ة وسئل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما في هذا الحديث س أ ل و ه يقول حدثني يحيى عبد الملك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن أ ب ي ه عن ع م ر ي بن سليم بن الزرقي قال أ خ ب ر ن ي أ ب و حميد المنذر بن سعد بن المنذر الساعد شهد ا احد وما بعدها أ ن ه م يعني ا ل ص ح ا ب ة قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك ا ل ص ح ا ب ة جاء ذكر بعضهم في بعض الطرق منهم أ ب ي بن ك ع ب بشير بن س ع د وزيد بن خ ا ر ج ة و ط ل ح ة بن ابيد الله منهم أ ب و ه ر ي ر ة و ك ع ب بن ع ج ر ة وغيرهم هؤلاء قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك أ ي ما اللفظ اللائق لك كيف نصلي عليك امتثالا لما أ م ر ن ا به قال قولوا اللهم صل ي على محمد و أ ز و ا ج ه و ز ر ي ت ه في بعض الروايات كما س ي أ ت ي يقول و اللهم ا صل على محمد وعلى آ ل محمد وهذا دليل على أ ن ان ا ل أ ز و ا ج و ا ل ذ ر ي ة تدخل دخولا أ و ل ي ا في ا ل آ ل ا ل أ ز و ا ج و ا ل ذ ر ي ة من ا ل آ ل د ق و ل ه ا قطعي ا للتنصيص عليها ويختلف أبو ا ل ب ع ي ن في المراد ب ا ل آ ل على أ ق و ا ل منهم من قال آل الذين تحرم عليهم ا ل ص د ق ة ما لا تحل لمحمد ولا ل آ ل محمد ف م ن ح ر م ت عليه ا ل ص د ق ة من بني هاشم و بني المطلب هم الال و منهم من قال ان الال أ ع م من ذلك بل هم ا ل أ ت ب ا ع على الدين و جاء ما يدل على ذلك و منهم من قصر الال على أ ز و ا ج و ا ل ذ ر ي ة كما في هذه ا ل ر و ا ي ة و ر أ ى أ ن هذه ا ل ر و ا ي ة مفسره ة للآية الأخرى ذ ه ا ل ر مفسرة و ا ي ة ل ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى و على كل حال ما جاء في تفسير الال والاختلاف فيه اختلاف ا خ ت ل ا ف تنوع و ك ل ه م داخلون في ا ل آ ل و ا ل آ ل كما يطلق على ا ل أ ه ل كما هو ا ل أ ص ل ا ل أ ه ل ومن يرجع إ ل ي ه م ا ل إ ن س ا ن و ي ق و ل إ ل ي ه م ولذا يصغرون ا ل آ ل على كهيل ف أ ص ل آ ل أ ه ل ومنهم من يقول أ ص ل ه ا أ و ل من ا ل أ و ل ه و الرجوع وقلبت الواو أ ل ف و أ ه ل ا ل ل غ ة يختلفون في ا ل أ ص ل و كل منهم يضع هذه ا ل م ا د ة على حسب اختيارهم ل أ ن أ ه ل توضع في غير موضع أ و نعم في كتب ا ل ل غ ة وترتيبها صلي على محمد و على آ ل محمد كما صليت على آ ل إ ب ر ا ه ي م في بعض الروايات على إ ب ر ا ه ي م و على آ ل إ ب ر ا ه ي م و على كل حال ذكر إ ب ر ا ه ي م أ و لم يذكر عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هو يدخل دخولا أ و ل ي ا في آ ل ه ف إ ذ ا ذكر ا ل آ ل دخل الشخص من باب أ و ل ي ا ء الذي هم في آ ل ه ويوم ا ل ق ي ا م ة أ د خ ل و ا ال فرعون س ش د العذاب ن فرعون يدخل معهم ولا ما يدخله او لا منهم نعم كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وبارك من ا ل ب ر ك ة و ز ي ا د من ا ل خ ي ر و ا ل ك ر ا م ة على محمد و أ ز و ا ج ه وذريته كما باركت على آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد حميد فعيل في م ع ن ى المفعول ه و المحمود على كل حال وفي كل لسان مجيد فعيل أ ي ض ا من الجود في م ع ن ى ماجد والمجد هو الشرف جاء هذا الكلام منه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تفسيرا لما أ م ر به من الصلاه ة ع ل ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتفسير النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام للنص على أ ج و ه فمنه ما يفسره عليه الصلاه والسلام يفسر به النص أ و يفسر النص ببعض أ ف ر ا د ه اهتماما بهذا الفرد الذي نص عليه وقد يفسر النص بجميع مدلوله ببعض أ ف ر ا د ه يفسر النص بالمثال ولا يعني هذا أ ن النص لا يتناول غير هذا المثال كما سمعنا أ ن ا ل ص ي غ ة المجزئه المسقطه للطلب إ ذ ا قال النسل صلى الله عليه وسلم أ و عليه ا ل ص ل ا ة والسلام امتثل ا ل آ ي ة ولا يلزم في غير هذا الموضع في غير ا ل ص ل ا ة أ ن يقول صلى الله عليه و آ ل ه و ز و ا ج ه وذريته لا يلزم انما امتثال ا ل آ ي ة ا ل آ ي ة تتناول ا ل ص ل ا ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام داخل ا ل ص ل ا ة وخارج ا ل ص ل ا ة فكون النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يفسر ا ل آ ي ة ببعض أفرادها بعض ما تتناوله لا يعني أ ن ه ا لا تتناول غيره النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فسر الظلم بالشرك فسر الظلم بالشرك وهل يعني هذا أ ن ه لا يوجد نوع من أ ن و ا ع الظلم غير الشرك نعم بل جاء في النصوص ما يدل على أ ن هناك ظلم من العبد لنفسه وظلم منه لغيره لولده لزوجه لوالديه لجيرانه فالظلم أ ع م من الشرك لكن يفسر ببعض أ ف ر ا د ه للاهتمام بهذا ف ر د ب ش أ ن ه الا إ ن ا ل ق و ة الرمي واعدوا لهم ما استطعتم من ق و ة فسر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ق و ة بالرمي هل يعني أ ن ن ا لا نستعد ولا نعد للعدو ق و ة سوى الرمي نعم أ و التفسير ببعض ا ل أ ف ر ا د لا يقتضي الحصر وقاصر العموم على هذا الفرد نعم الاهتمام ب ش أ ن هذا الفرد واضح وعلى هذا نقول لا يلزم امتثالا لقوله ص ل ى ا ل ل ه عليه و س ل م م تسليما أ ن نلتزم بهذه ا ل ص ي غ ة في غير موضعها الذي هو ا ل ص ل ا في غير موضعها الذي هو ا ص ل ا ونمتثل الايه بقولنا صلى الله عليه وسلم لكن لا يقول قائل ان الايه يتم ا م ث ا ل ه ا بقولنا صلى الله عليه وسلم ونكتفي بهذا في ا ل ص ل ا ة لا ا ل ص ل ا ة جاءت فيها ا ل ص ي غ ة ا ل و ا ر د ة المتعبد بلفظ هذه فلا يجوز الزياده عليها ولا المقصها منها فلا نقل و صلى الله على سيدنا محمد, على محمد دون, دون اله لا بد من الصلاه على الاهل وان قال جمهور العلم م ن الصلاه على ا ل آ ل جمهور من يقول بان ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم و ا ج ب ة ص ل ا ة على ا ل آ ل م س ت ح ب ة حتى في ا ل ص ل ا ة ل أ ن السياق واحد السياق سيقا واحدا فالحكم واحد قولوا هذا ا ل أ م ر للوجوب وهذا في ا ل ص ل ا ة يقول أ ن ه أ خ ب ر ه عن أ ب ي مسعود و حدثني عن مالك عن م ع ي ن م ن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ا ل أ ن ص ا ر ي أ ن ه أ خ ب ر ه عن أ ب ي مسعود ع ق ب ة بن عمرو بن ث ع ل ب ة ا ل أ ن ص ا ر ي البدري البدري ا ل أ ك ث ر على أ ن ه لم يشهد بدرا و إ ن م ا نزل بها فنسب إ ل ي ه ا وعده الامام البخاري من البدريين أ ن ه قال أ ت ا ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف مجلس سعد بن ع ب ا د ة سيد الخزرج فقال له بشير بن س ع ل ب ه ا ل ن ص ا ر ي امرنا الله أ ن نصلي عليك يا رسول الله يعني بقوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما أ م ر ن ا الله أ ن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم, سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ي س ع ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيسكت والاحتمال أ ن ه ينتظر ما يوحى به إ ل ي ه واحتمال أ ن ه يربي من يجيء بعده ممن يتولى إ ر ش ا د الناس وتوجيههم و إ ف ت ا ء ه م أ ن لا يستعجلوا بالجواب قبل ت أ م ل السؤال فسكتنا ويحتمل أ ن يكون أ ي ض ا حياء وتواضعا ل أ ن هذا ا ل أ م ر يخص عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا وددنا أ ن ه لم ي س أ ل ه م خ ا ف ة أ ن يكون كره ذلك وشق عليه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم قال قولوا ا ل أ ص ل في ا ل أ م ر الوجود اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى ال ب ا وبارك على محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على آ ل إ ب ر ا ه ي م في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما علمتم يعني عرفتم أ و علمتم التشديد في التشهد والسلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله وبركاته قولوا اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد وبهذا يستدل من يرى وجوب ا ل ص ل ا ة على ا ل آ ل معه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ا ل ط ر ا د يعني لا يصلى عليه إ ل ا ومعه آ ل ه ل أ ن ا ل أ م ر قولوا اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد وعرفنا أ ن هذا التفسير من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف ر د من أ ف ر ا د العام نعم وفي محل خاص وهو التشاهد ولا ي خ ت ض أ ن يعمم مثل هذا الكلام لنقدح في ا ئ م ة ا ل إ س ل ا م ل أ ن من يعنى بهذا ا ل ش أ ن يقول تجب ا ل ص ل ا ة على ا ل آ ل تبعا له كل ما ذكر ل أ ن النبي عليه الصلاه و السلام قال قولوا اللهم صل ي على محمد اولا هذه ا ل ص ي غ ة صيغه التشهد و عرفنا أ ن ا ل آ ي ة ليس فيها أ ك ث ر من ا ل ص ل ا ة و السلام عليه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وبذلك يتم ا ل ا ن ت ث ا ل و على آ ل محمد الصنعاني و يتبعه الصديق حسن خان يتهمون أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م ب أ ن ه م تركوا ا ل ص ل ا ة على ا ل آ ل مدارات للولاد كيف يعني كتب ا ل س ن ة كلها ما فيها اللهم صل على محمد واله وسلم يقول لا تركوها مدارات للولاد التصنيف متى نعم في عهد من في عهد ب ن العباس نعم و ب ن العباس من ا ل آ ل نعم فكيف تترك ا ل ص ل ا ة ا ل م أ م و ر بها على ا ل آ ل مداراه ل ل و ل ا ة وهم من ا ل آ ل ص د ي ق ص ة ردو قال إ ن هذا أ ي ض ا وان كان في عصر بن العباس إ ل ا أ ن ه م من باب محاده علي و ال علي رضي الله عنه الجميع نعم من باب اقتلني و مالكا معي يعني نتهم أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م قاطمه بهذا على أ س ا س أ ن ن ا عشنا في ب ي ئ ة ت أ ث ر ت بمثل هذا الكلام نعم نقول هذه ا ل ص ي غ ة ف ر د من أ ف ر ا د العام ا ل م أ م و ر به هكذا فهم ائمه الاسلام فهموا ل ص ل ا ة على ا ل آ ل في التشهد ويتم الامتثال بقولنا صلى الله عليه وسلم كما هو مطلوب ا ل آ ي ة و ا ل ص ل ا ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في التشهد فرد من أ ف ر ا د العام ولا يقتضي قصر العام عليه كما مثلنا ونظارنا في تفسير الظلم وتفسير ا ل ق و ة و ا ل ص ل ا ة على ا ل آ ل لا شك أ ن ا ل آ ل هم و ص ي ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قل لا أ س أ ل ك م عليه أ ج ر ا إ ل ا ا ل م و د ة في ا ل ق ر ب ة و إ ذ ا كان ا ل آ ن لهم حق و ا ل أ م ر كذلك بلا شك وهم يستحقون أ ن يصلى عليهم تبعا له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن ماذا عن صحابته رضوان الله عليهم اذا صلينا على ا ل آ ن في خارج ا ل ص ل ا ة نصلي على الصحابه ل أ ن لهم من الحق مثل ما للاهل لانهم بواسطتهم وصل إ ل ى ن ا الدين بكل ه م وهم الذين حملوا رائد الدين معه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبعدها الى ان وصلنا صافيا نقيا فاذا قلنا ص ل الله عليه واله نقول وصحبه وسلم وسلم ع ن ف ه ولا يعني هذا ا ن ن ق و ل لا نصلي ع ل نصلي ه ل ا نصلي عليهم تبعا خارج ا ل ص ل ا ة اما في ا ل ص ل ا ة لا بد من هذه ا ل ص ي غ ة داخل ا ل ص ل ا ة خارج الصلاه اذا صلينا على ا ل آ ل نصلي على الصح ولا نقتصر على ا ل آ ل ولا نقتصر على الصح لماذا لان الاقتصار على ا ل آ ل صار شعارا لبعض ا ل م ب ت د ع ة والاقتصار على الصحص صار لشعار ل م ب ت د ع ة اخرين النواصف فاذا صلينا على ا ل آ ل خارج ا ل ص ل ا ة يصلي على الصحص ولا نتهم ا م ة ا ل إ س ل ا م ب أ ن ه م تركوا ا ل ص ل ا ة على ا ل آ ل م د ا ر ا ت ل ب و ل ا ت مافصح ا ح وعلى كل حال ما جاء في هذه ا ل ص ي غ ة فرد من أ ف ر ا د العامه وهو خاص ب ا ل ص ل ا ة نعم في بعض الجواب كيف نصلي عليك رسول اذا ل ل نصلي عليك ه كيف إ نحن صلينا ن ا كيف ص ل ت كما في بعض الروايات ولا يعني هذا أ ن ن ا لا نصلي أ ن نحذر لا أ ب د ا نصلي على ا ل آ ل ولهم الحق العظيم علينا وكما ن نصلي على الصحب حقهم وعظم حقهم ظاهر و إ ذ ا كنا نصلي على ا ل آ ل من باب ا ل س ي ا س ة في ا ل د ع و ة وما أ ش ب ه ذلك ف ن ص ل ي على الصحب الذي لا يرضى ب ا ل ص ل ا ة على الصحب لا يرضى ابدا الذي لا ي ر ض ي ا ل ص ل ا ة على الصحابه لا يرضى أ ب د ا حق ا ل ص ح ا ب ة علينا أ ع ظ م حق هؤلاء لا اعني ا ل آ ل يعني من يتشبث ب د ع و ة م ح ب ة ا ل آ ل يقول حدثني عن مالك ا ل ح م د ل ل ه بن دينار قال ر أ ي ت عبد الله بن عمر يعني ليسمع تهويل الصنعاني في هذه ا ل م س أ ل ة وتهويل ص د ي ق من بعده يعني م س أ ل ة كل أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م من عصر التابعين لليومنا هذا كلهم د ا ر و الحكم كلهم حذف ا ل ص ل ا ة على ا ل آ ل عمدا مداره ا للولاد هذا اتهام خطيب ل ل أ ئ م ة كيف فيهم وفيهم العلماء ف ي ه م العباد ف ي ه م ا ل أ ت ق ي ا ء ف ي ه م ا ل ب ر ر ة ونتهمهم ب أ ن ه م يطبقون على هذا ا ل أ م ر المقصود أ ن ن ا لا نخطط أ ن هذه ا ل ص ي غ ة إ ن م ا هي في ا ل ص ل ا ة ولا يمنع أ ن تكون هذه ا ل ص ي غ ة في ا ل ص ل ا ة أ ن يصلى على الا خارج ا ل ص ل ا ة لا يفهم هذا لكن إ ذ ا صلينا على الا خارج ا ل ص ل ا ة تصلي على الصلاه هؤلاء لهم حق وهؤلاء لهم حق. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينان قال و أ ي ت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ب ي بكر وعمر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على أ ب ي بكر وعمر رواه القعنبي وابن بكير وسائر رواه الموطا فيصلي على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويدعو لابي بكر وعمر وهنا عندنا في ر و ا ي ة يحيو على أ ب ي بكر وعمر ا يصلي ع ل ي ه م تفرقوا ي غير احياء بين ان يصلي وبين ان يدعو ولا خلاف في جواز ا ل ص ل ا ة على غير النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على سبيل ا ل ت ب ع ي ة تقول اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وصلي على محمد وعلى ابي بكر وعمر تبعا فعلى سبيل ا ل ت ب ع ي ة لا خلاف في جواز ذلك لكن محل خلاف ا ل ص ل ا ة على غيره عليه ى الصلاه والسلام استقلالا ً فهل تقول ابو بكر صلى الله عليه وسلم او عمر صلى الله عليه وسلم او, أو علي صلى الله عليه وسلم ا ل ج م و ر على ان هذا مكروه ك ر ا ه شديده وان جاء قوله عليه الصلاه والسلام اللهم صل على ال ابي اوفى وجاء الامر بالصلاه على من دفع الزكاه وصل عليهم نعم لكن اطبق ا ل العلم على ان الصلاه على غيرها ل ي الصلاه و س ل م مكروهه على سبيل الاستقلال من غيره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فهناك عرف عند أ ه ل العلم فيخصون الله جل وعلا بعز وجل مثلا فلا يقال محمد عز وجل ليسمع هذا الكلام نعم ي س ت س ي ق مثل هذا الكلام محمد عز وجل نعم و إ ن كان عزيزا جليلا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني من حيث المعنى ما في اشكال من حيث المعنى ما في اشكال لكن العرف عند أ ه ل العلم من السلف فمن بعدهم خصوا عز وجل بالله جل وعلا وخصوا ا ل ص ل ا ة والسلام به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما أ ن ه م خصوا ا ل ص ح ا ب ة بالترضي ومن دونهم بالترحم ومن دونهم بالترحم ه ذ ا عرف خاص عند أ ه ل العلم و الخلاف في ا ل ص ل ا ة على غيره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م س أ ل ة ط و ي ل ة جدا استوفاها ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء ا ل أ ف ه ا م وهناك بحوث ينبغي لطالب العلم أ ن يقف عليها في هذه ا ل م س أ ل ة نعم طيب ا ل م ت د ع ه ا ل آ خ ر ي ن ولم ا ن أ ل ف ه م بعد ولم ا ن أ ل ف ا ل م ت د ع ه ل ى ا ل آ خ ر ي ن صلي على الصحب ولا نصلي على ا ل أ ه ل كلهم كلهم و ل ه م وفيهم كثره ولكل قوم والد نعم هؤلاء حقهم علينا ع ن ا ل آ ل و ا ل أ ص ح ا ب أ ع ظ م من حق هؤلاء الذين نماريهم ونداريهم ابدا ا نعم المدارات م ط ل و ب ة وسلوك ا ل أ س ل و ب المناسب ل ل د ع و ة وعدم ا ل إ ث ا ر ة أ ي ض ا مطلوب لكن يبقى أ ن ن ا علينا حقوق علينا حقوق حمل الدين إ ل ى شرق ا ل أ ر ض ومغربها ونهملهم من أ ج ل أ ن يستجيب فلان أ و علا ن أ ب د ا لانه ان ص ل ي على ا ل آ ن ولا أ ح د يتردد من أ ه ل ا ل س ن ة في ا ل ص ل ا ة على ا ل آ ن أ ب د ا ما في أ ح د من ا ل س ن ة يتردد في ا ل ص ل ا ة على ا ل آ ن لكن أ ي ض ا ا ل ص ح ص لهم حق نعم بهذا المعنى ا ل أ ه م لكن أنت بهذا توافق نعم هذا ا ل أ س ل و ب المتبع عند بعض ا ل م ت د ع ا ت نعم و ك أ ن ك توافقهم في عدم ا ل ص ل ا ة على الصح نعم و إ ذ ا احتمل اللفظ إ ذ ا احتمل اللفظ م ع ن ا صحيحا وغير صحيح يجتنب نعم ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله ذكر عنه أ ن ه يصلي في نفسه ما لضيق الورق أ و لضيق الوقت او ما أ ش ب ه ذلك نعم ا ل أ ف ض ل أ ن تثبت ك ذ ا ب ه لانه قد يبيض لها ويرجع إ ل ي ه ا في وقت ا ل س ا ع ة لكن قد ي ن س ا ه نعم إ ذ ا كان الدرس د ر س إ م ل ا نعم ويخشى أ ن يفوته شيئا من الكلام وبيض لها ثم رجع إ ل ي ه ا بعد ن ه ا ي ة الدرس م ب ا ش ر ة وسدد هذه الفراغات صلى في نفسه يتم ذلك إ ن شاء الله تعالى نعم صلى الله عليك باب العمل في جامع ا ل ص ل ا ة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين و ب ع د ا ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد ص ل ا ة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد ا ل ج م ع ة حتى ينصرف فيركع ركعتين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 راكبا وماشيا وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرا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 وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم وحدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إ ذ ا لم يستطع المريض السجود أ و ما ب ر أ س ه إ ي م ا ء ولم يرفع إ ل ى جبهته شيئا وحدثني عن مالك عن ربيعه بن أ ب ي عبد الرحمن أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إ ذ ا جاء المسجد وقد صلى الناس ب د أ ب ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة ولم يصل قبلها شيئا وحدثني عن مالك ن عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إ ل ي ه عبد الله بن عمر ع م ر رضي الله عنهما فقال له إ ذ ا سلم على أ ح د ك م وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده وحدثني عن مالك ن ا ل نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من نسي ص ل ا ة فلم يذكرها إ ل ا وهو مع ا ل إ م ا م ف إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م فليصلي ا ل ص ل ا ة التي نسي ثم ليصلي بعدها ا ل أ خ ر ى وحدث ن ي عن مالك ايحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أ ن ه قال كنت أ ص ل ي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إ ل ى جدار ا ل ق ب ل ة فلما قضيت ص ل ا ة انصرفت إ ل ي ه م من قبل شقي الايسر فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما منعك ان تنصرف عن يمينك قال فقلت ر أ ي ت ك فانصرفت قال عبد الله ف إ ن ك قد أ ص ب ت إ ن قائلا يقول انصرف عن يمينك ف إ ذ ا كنت تصلي فانصرف حيث شئت ان شئت عن يمينك وان شئت عن يسارك في الإبل فقال عبد الله لا عبد وحدثني ل صل ك ن في م ر ا الغنم و ح عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن ا ل مسيب أ ن ه قال ما ص ل ا ة يجلس في كل ر ك ع ة منها ثم قال سعيد هي المغرب إ ذ ا فاتتك منها ر ك ع ة وكذلك س ن ة ا ل ص ل ا ة كلها يقول في المؤلف رحمه الله تعالى باب العمل في جامع الصلاة باب جامع رحمه جامع الصلاه ا ح د ي ث و أ خ ب ا ر تضم أ و تدل على مسائل يجمعها مسمى ا ل ص ل ا ة لا ترتبط برابط واحد يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان ل يصلي بعد ا ل ج م ع ة حتى ينصرف فيها ر ركعتين د ل ا ل ة على ا ل ص ل ا ة ا ل ر ا ت ب ة الرواتب جاء في حديث م ن عمر وغيره أ ن ه ا ع ش ر وهنا قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشره ركعتين بقي منها ركعتا الصبح وتكون عشرا وجاء أ ي ض ا من حديث ام المؤمنين أ ن الرواتب اثنتا ع ش ر ة أ ر ب ع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصوف س ن ت عشره ركعه من حافظ عليها كان أ ج ر ه وثوابه ايش نعم يبنى له قاصمه ا ل ج ن ة ف إ ذ ا داوم على هذه الركعات ا ل ا ث نتهي عشره مع الفرائض وهي س ب ع ع ش ر ة ر ك ع ة مع الوتر إ ح د ى ع ش ر ة ر ك ع ة يكون المجموع أ ر ب ع ي ن ويقول ابن القيم ان من طرق الباب أ ر ب ع ي ن م ر ة في اليوم و ا ل ل ي ل ة يوشك أ ن يفتح له ف أ ر ب ع ي ن ر ك ع ة كم تستغرق من عمر ا ل إ ن س ا ن ف إ ذ ا أ ض ا ف إ ل ي ه ا أ ر ب ع قبل العصر ف ا ل ت جاء ح ث عليها و أ ي ض ا الصلوات المرغب فيها عند وجود أ س ب ا ب ه ا نعم الضحى على الخلاف في عددها وقد تقدمت وجاء أ ي ض ا الترغيب في بعض الصلوات و أ ه ل العلم من سلف هذه ا ل أ م ة وخلفها لازالوا يكثرون التنفل امتثالا لقوله عليه الصلاه والسلام أ ع ن ي على نفسك ب ك ث ر ة السجود وذكر عن بعضهم أ ع د ا د قد تكون في حساباتنا مبالغات فذكر عن الامام أ ح م د أ ن ه كان يصلي في ا ل ي و م ا ل ل ي ل ة ث ل ا ث م ا ئ ة ر ك ع ة والحافظ عبد الغني رحمه الله ذكر عنه أ ن ه يصلي كذلك لكن هناك ما يقبله العقل وما لا يقبله العقل ولا يستوعبه الوقت ذكر ابن المطهر الرافضي عن علي رضي الله عنه أ ن ه كان يصلي في اليوم و الليله أ ل ف ر ك ع ة هل يستوعب الوقت أ ل ف ر ك ع ة نعم أ ل ف ر ك ع ة يعني ا ل ر ك ع ة كم د ق ي ق ة أ ق ل شيء دقيقه واحد والوقت لا يستوعب أ ل ف ر ك ع ة وعلى كل حال الدين يسر و ل ا يشاهد الدين أ ح د إ ل ا غلبه فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن ي أ خ ذ منه بقدر طاقته وما لا يجعل النفس تمل الدين وتمل العباده ي أ خ ذ منه بقدر ما يمتثل به أ ع ن ي على نفسك ب ك ر ه السجود ويحرص أ ش د الحرص على ما جاء فيه النص الخاص ويزيد من ذلك ما شاء ف إ ذ ا استغل أ و ق ا ت الفراغ لا سيما في الليل ب ا ل ص ل ا ة فهذا من خير ما تفنى فيه الاعمار أ م من هو قانت ا ن ا الليل ساجدا وقائما يحذر ا ل آ خ ر ة ويرجو ر ح م ة رده قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذه إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن أ ه ل هذه ا ل ص ل ا ة التي ي ق ا م الليل هم أ ه ل ل ي ل تتجافى جنوبهم عن المضاجع وجاء ح ث عليكم قيام الليل ف إ ن ه داب الصالحين نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ومع ا ل أ س ف كثير من طلاب العلم بعض من ينسب العلم لا نصيب له من قيام الليل وهذا لا شك أ ن ه تقصير خلل و ا ل إ ن س ا ن م أ م و ر بالفرائض بلا شك و ي أ ث م بتركها ولا ي أ ث م بترك النوافل لكن هذه الفرائض يعتريها ما يعتريها من خلل ونقص فيجبر من هذه النوافل انظروا هل لعبدي من تطوع يجبر والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر قام عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى تبطلت ق د م ه ولا شك أ ن هذا من شكر ا ل ن ع م ة ولذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام افلا اكون عبدا شكورا هذا شكر النعمه وبهذا تقر النعمه والله المستعان هو كان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف فيركع ركعتين يعني في بيته وثبت عنه انه يصلي اربع ركعات في ركعات بعد ا ل ج م ع ة و ه م محمول على ما إ ذ ا صلاه في المسجد و إ ذ ا صلاه في البيت فركعتان و إ ن قال بعضهم بالجمع بينهما فيصلي ركعتين في المسجد و أ ر ب ع في البيت و أ م ا ما قبل ا ل ج م ع ة فالمعروف عن ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه م يصلون يصلون قبل ا ل ج م ع ة ويغتنمون مثل هذا الوقت حتى يدخل ا ل إ م ا م و أ م ا ب ا ل ن س ب ة له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلم يحفظ عنه أ ن ه صلى قبل الجمعه ة من ك ا ينشغل ب ا ل خ ط ب ة أ و ل ما ي ب د أ اول ما يدخل المسجد اصعد المنبر و ينشغل بالخطبه ة المنصلات